كده. الحمد لله رب العامين والسلام علينا النبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى مدين ثم المبعد ما زلنا معه اللي قلت مستمت الوصول إلى الأصول من علم الأصول واليوم مع العلم هذا علوان جديد في مادة أصول الفقر وأدرجنا العلم في أبواب أصول الفقر لأننا عرفنا من قبل الفقه فقلنا بأنه معرفة الأحكام الشرعية صح وقلنا أن المعرفة تنقسم إلى علم وظن فمن الأحكام الشرعية ما هو الظني ومنه ما هو يقيني وجب علينا أن نعرف الإيه؟ العلم وأن نعرف الظن معرفة تتضمن العلم والظن ما هو العلم ما هو الظن هذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا الباب فيقول الشيخ رحمه الله تعريفه العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما هذا إذا كان شيء من الممكن أن يدرك وإلا حقيقة وكن صفات الله عز وجل من المستحيل أن تدرك فلا تدخل تحت حدنا هذا الحد المقصوب بالإيه؟ التعريف معي انا أقول الاستواء معلوم معروف كلمة الاستواء يعني لكن كن الاستواء أو حقيقة الاستواء أو كيفية الاستواء هذا لا سبيل لنا لإدراسه فلا يدخل تحت الحد لكن الافتواء معلوم فيدخل تحت ايه هذا التعريف ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازمة كادراك ان الكل اكبر من الجزء وهذا علمناه عن طريق العقص وان النية شرط في العبادة علمنا ذلك عن طريق الشرع طيب من اين هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انه اغلق المحمول انما العماله بالنياك وانما لكل مرئن ما نواه. فلا بد في كل عبادة من نية لصاحبها وإلا لا تصح هذه الإيه؟ العبادة يقول فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لأدر بسم إيه جاهل جهلا بسيطا هو عدم الإدراك بالكلية خبالك عشان احنا احنا من خلال هذا التعريف هنستخلص إدراك الإنسان للشيء إما أن يكون عالماً به وإما أن يكون جاهلا بسيطاً به وإما أن يكون جاهلاً مركماً به وإما أن يكون عنده ظن فيه أو شك فيه أو وهم فيه ستة أمور كما سأتي معا يبقى الآن إدراك الشيء على ما هو عليه عدم الإدراك للشيء عدم الإدراك بالكلية ده إيه جهل بسيط لما نقول له غسل البدر كات إنت يقول ما عرفشي لا أدري ما أعلم هذا يبقى كده إيه جهل جهلا بسيط طب ليه بنقول بسيط عشان لو أنه قال غسل البدر دي كان في السنة العشرة يبقى ده مش جهل بسيط ده جهل مركب جهل مركب ليه أولا ظن من نفسه أنه لا يعرف أنه يعرف وفي الحقيقة هو لا يعرف وأجاز لنفسه أن يتكلم في أمر يجهله عشان كده بنقوله إيه جاهل جهلا مركبا مش بسيط بان قال مثلا يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكم على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب مثل أن يسأل كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة إذ هذا جهل إيه؟ مركب لماذا؟ لأن غزوة بدر كانت في سنة الثنة الثانية من الهجرة النبوية صلى الله على صاحبها وآله وسلم فهذا جهل إيه؟ مركب والجهل المركب أقبح بكثير من الجهل البسيط أولا لأنه لا يجوز للمرء أن يقدم على شيء يجهله بعض جل قال ولا تقف ما ليس لك به علم لذا نصيحة لك لا تتكلم في أمر تجهله لا تكن كغيرك من العوام إذا ذكرت المسألة الطبية تكلم وإذا ذكرت المسألة الاقتصادية تكلم إذا ذكرت أي مسألة يتكلم كذلك نحن لا سيما لو ذكرت المسألة الشرعية تجد أن الإخوة ما شاء الله أصحاب ألسنة طويلة عريضة في مسألة يجهلونها جهلا عما لماذا؟ لأنهم يقدمون على شيء يجهلونه لا تظنن أنك إذا التحيت وأطلقت اللحية وارتديت ثوب القصير وارتديت القلنسوه أنك تعرف كل شيء فيه في الدين والمرء يقف على جهله لو تكلم في مسألة ثم عاد ينظر ماذا قال فيها لألمات ينظر بيزد الصفحات الطوال في نوع من الولد نمخجا دي أساله لهو كان ضيقا وأثمته لأنك تكلمت في شين إيه تجهله المسألة الثانية أو أقبح لماذا الأمر الثاني لأنه جهل حقيقة نفسه هو جاهل لكنه ظن أنه متعلم وحتى مما يرى في ذلك هناك رجل كان يسمى بتومة الحكيم وكان هذا يدعو الناس أن يتصدقوا ببناتهم على الرجال ويظن أن هذا صدق لله عز وجل حتى قال فيه الشاعر ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من تومة الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم وله حمار قيل فيه قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الظهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب واضح كان كانت عطى الحكمة قال وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازما بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فليسمى ذلك علما وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم التسمية هل هي مستحبة عند الوضوء أم هي واجبة هذا انقال بالاستحباب فإدراكه إدراكا غير جازما لماذا لأن المسألة فيها أدلة محتملة لكل القولين خليك معاي الآن أنا قلت المسألة خلافية والأقرب فيها الاستحباب صح طيب أنت نظرت في كل الأدلة للطرفين ولم ترجح قولا فأنت عندك كلا القولين ايه محتمل صح؟ يبقى هذا ايه هذا وهم يسميه الأصوليون وهم ليه؟ لأن المثال عندك محتمل لكل الايه القولين طب انت رجح شيئا عندك يبقى تده ايه ها؟ شكرك عنه آخر كلام لو نادي شك لأيزا لتنزل روح شك تابقوا الوه اللي ال... هو اللي هو يفرق الموضوع ولا الظن الموضوع ولا الظن الظن طيب لما يكون امام الشافعي قول صواب يحتمل خطا وقول غيري خطا يحتمل الايه هذا ادراك للمساله علم ادراك للمسألة علم ليه غرجاج طيب ما الادراك في المسألة ايه ظن لانه ادرك الشيء مع احتمال لكن هذا الاحتمال ايه مرجوح صح كده طيب لو انا لم يترجح عنده شيء يبقى انت ايه, إيه؟ شك طيب لو كان يقول بالاستحباب في مسألة والوجوب حكم في نفس المسألة لكنه عند مرجوح هذا المرجوح يسمى ايه يسمى واحد تاني الصلاة واجبة ادراكي لهذا الحكم بان الصلاة واجبة علم ولا جاهل بسيط ولا جاهل مركب ولا ظن ولا شك ولا وه صح طب انا لا ادري حكم المساله يبقى ده ادراكي للمساله إيه؟ طيب انا ادركت المساله على خلاف ما هي عليه طيب المساله لها اكثر من حكم اختلف فيه العلماء منهم من قال الوجوب منهم من قال بالاستحباب انا رجحت قول من الاقوال ادراكي للمساله ايه على حسب النظام دي معنى قلت ادركت عندي راجح يبقى ده ايه يبقى ده إيه؟ طيب انت تقول بالوجوب وانا اقول بالاستحباب يبقى انت كده عندي انت ايه واحد وانك ادركت المساله مع احتمال ضد ايه بالنسبه لي راجح يبقى انت كده عندك ايه طيب أنت لم ترجح شيئا واجب ومستحاب والله مسألة محتملة ما عنديش ترجح فيه يبقى ده ايه دم كم امر كم امر ستة يبقى ده اضراب الانسان للمسألة على ستة ايه وجوه او ستة اوش علم وجهل بسيط جهل مركب ظن و و وشاف جميل جميل الضم والايه والوهم الضم ده انا عندي ان الحكم المساله ان التساوي متحقق صح الوهم انت بتقول ان هي واجبه عندي قوله ده ايه بالنسبه ليه بقول ان انت كده وهنت في المساله ليه لانك رجحت المرجوح واضح وانا عندي قوله هذا ايه مرجوح يبقى انا رجحت ايه راجح فاهمين ولا مساله ها بالصح كده وانا ادراك المساله بالنسبه لي هي؟, هي دي ها مش واحد انا بصور المساله بس لا عايز اوصل لك بحيث تكون مفهومه لا بالنسبة ليه لمن رجح خلاف ترجيح طب يبقى كثير من العلماء لما تكلم في مسألة هل يجب على المرأة أن تغطي الوجهة والكفين ولا لا يجب وكثير من اهل العلم توقف في المسألة وقال المسألة محل إيه لقاش ولدلة فيهم محتملة إيبا هنا عندهم إيه ليه لأنه كلهما إيه محتمل, محتمل. وصلة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 ورحبا شباب أفهم قال وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما الثاني جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية الثالث جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه الرابع ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح الخامس وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح الثالث شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المساوي الراجح والمرجوح انت رجحت في المسألة قولة رجحت لو سرت على هذا القول المرجوح تستحق الاسم غص الجمعة محل خلاف بين اهل العلم منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب اذا كنت ترجح القول بالوجوب فانت عندك من يقول بالاستحباب قوله مرجوح اما الصواب في المسألة أن حو... ان اختسال جمعه ايه واجب بالنسبه لها بقى طب جيت في مره قلت ايه طب ما في نحل خلاف بعدين ما يكون راجح فلش نختسل النهارده اصل الجو ايه بارد والماء بارد فنسرع كل الاخر تستحق الاسم ليه لانك تفتي الناس بان غسل واجب معنى ذلك أن من لم يغتسل على قولك يستحق الاسم عند الله عز وجل وصلتك عند غيرك لكن عندك لا انت بتقول لسه الآن ذكرت ايه قولي ايام الشفعي هل قول ايام الشفعي ده ينصد على ما فيه اليقين لا في المثال الضمنية لذلك لما نقول مثلا الله عز ذم الظن صح لا طيب هل يحك لأحد أن يقول الله عز وجل ذم الظن فلا يجوز لكم أن تحكموا بالظن ليه لأن الظن الذي ذمه الله عز وجل هو الظن الغير المبني على على أدلة او على قرائم انا لما قلت وصل الجمعة ده واجل استدلته بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم صلاه الجمعه واجب على كل محتل لما قلت بالاستحباب استدلته ب نعم الاستحباب في ايه في, في صلاه الجمعه في متى الاستحباب مثلا على الوضوء قلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه تقول لي ده الدليل بيدل على الايه على الوجوب صح بس المساله فيها الايه الاقرب الى الاستحباب وصلت المساله <تصفيق> نعم واستحب مع ان على انه ايه <تصفيق> واجب يبقى كده ده ادراك الشيء او ادراك الانسان للشيء على سته ايه او جو وصلت يا ماجد وصلت يا محمود والهم فين ايوه ما معنى العلم بقى؟ دراسه الشيء الثاني ايوه زي ما اتفقنا يعني نفس ايوه اتذكروا بقى اذكروا يا محمد دراسه الجهل البسيط حتى لو دراسه الجهل البسيط ايه نعم ثالث ايوه يعني الرابع ايوه اظن يعني ايه اا اسمه ماشي هو ماشي الخامس ايوه هو ادرك ضد ايه ثالث اسئل اسمع لي كده عشان اشوفه كانت ايه قدام كمان كلما كنت في مصطب النظر كلما استواترت عليك الاسئله قول <تصفيق> لي على فكره دائما في دروس يعني الطرفان خاصران الطرفان خاطران دائما دول كده فكل الاسئله مصطبه ايه تلقاها وهذا عيب في التدريس ام احتمال ثانياً طيب قال اقسام العلم ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري فالضروري ما يكون ادراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر يضطر اليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بان الكل اكبر من الجزء وان النار حاره وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هذا أول أقسام العلم هو العلم الضروري ما معنى الضروري يعني الإنسان يضطر إلى التصديق به دون أن ينظر في شيء أو يستدل بشيء محمد رسول الله هل هذا يحتاج إلى نظر واستدلال هذا ما يسميه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة لو أن إنسانا ولد في بلاد مسلمة هل يحتاج إلى الاستدلال على أن الزناء حرام إذن هذا يضطر الإنسان إلى التصديق به طيب الكل أكبر من الجزء هذا علم ضروري يضطر الإنسان إلى التصديق به وإلى الاقتناع به من غير لنظر ولا استدلاع وهذا علمنا عن طريق العقل صح طيب إذا الضروريات إما أن تكون عقلية وإما أن تكون شرعية وإما أن تكون عن طريق الحواب السم والبصر والذوق والشم واللم واضح انكار انا رأيت محمود انا مضطر ان انا اصدق ايه ليه ما لا يحتاج الى ايه طب بتقصد طب كذا انا عارفه اصلا عرفته هذا عن طريق الايه عن طريق البصر انكار هذا الجزء او هذا القسم كفر بالله عز وجل اللي يجي يقول الصلاه دي مش واجبه وولد في ديار الاسلام ده نقول له كده انت ايه كافر ما دامت الشروط منطبقة عليه والموانع منتفية عنه واضح وإلى لو كان أسلم في أمريكا او في غير ديار الإسلام لابد أن نكون له كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا نبين له المسألة فإن أخرى بعد ذلك حكمه إيه القتل لأنه حينئذن نحكم بكفره وكان أسلم ومن بدل دينه ساقتلوه وبس طيب شكل الخط بتاع الحديث علم اليقين انا ان اخذت جزءا من اجزاء العلم الضروري فقلت ان الاحاديث المتوافرة العلم او علمها علم ضروري هذا جزء <متصف> الذي ورد في القران معايا من الاحكام الايه علتي عرفها العام والخاص بس طيب طبعا تدرسته في تفسير المصاب انا ينكر الاحاديث المتواتره ايه ما هو الحديث المتواتر هو الذي يتواتر عن عن في كل لا ده انا فاكر يعني درست كام ثلاث مرات الحمد لله 400 يعني فاكر وكنت بقالي فتره ما درستوش كده بتقول لي الشرط من شروط الحديث المتوقعات أيوة مرواه جانبا عن جانب أقل مرواه جانبا عن جانب هكده أنا أريد التعريف الذي صدت يرى في الكتاب كده بالبطيق أحسن كده هنا أنا تناقش هل شو يقول لي ما أنا خفت كلمة إعجال جانب مراكب أيوة عشان وقت واش ايوه ايوه مراه في فيش كثير دي مراه عدد او ممكن كثير وحيل العاده تواطؤهم على الكذب صح وينقسم الى الحديث المتاتر والمثوات اللفظي معنى بقى المتاتر اللفظي يعرف التواتر قالوا عليه ان تعملوا في دوام ده متواثر؟ لفظا ومعنى كده ومعنى قلت تواثر تواثر لفظ وجود الاثنين طيب او القسم الاخر يتوافق معانا ده مثل تعريفه تواثر شاء الله مره كده ولا تريها اكون في امتحان بعد الاستئذان ان شاء الله شيخاني تفسير المصطلح شاكر ايام اسمعنا كل صلاه قال والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاه هذا يحتاج الى نظر ويحتاج إلى استدلال <تصفيق> نعم نعم لا موجود في ثلاث انواع او اربع انواع والنظري ما يحتاج إلى نظر والسلال كالعلم بوجود النية في الصلاة يعني مدعيه لابد أن يثبته عن طريق الإيه؟ عن طريق الدليل صلاة ندرك الباب الله عليه أي سؤال كده الفرق ما بين العلم الضروري والنظري الضروري ده إيه لا يحتاج المرء إلى إثباته بدليل النظري يحتاج الضروري لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال النظري يحتاج منكر الضروري يقفر منكر النظري لا يقفر مثال الضروري كمحمد رسول الله والنظري كالعلم وجوب النية فيه الصلاة كالعلم بأن المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجب وغير ذلك أي سأل؟ قال الكلام تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى هذا تعريف في اللغة اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان إثما أم فعلا أم حرفا أم جملة مفيدة أو غير مفيدة ده معنى الكلام فيه في اللغة لأن معناه في الصلاح أي الصلاح النحوي اللقظ المفيد فائدة يحسن الثقوط عليها إن محمدا ده كلام طب ده كلام في اللغة ده كلام في اللغة طب في الصلاح لا بنقول لابد أن يحسن الثقوط عليها إن محمدا مجتهد يبقى ده كده ايه كلام في الاسطلاح وفي اللغة طيب الكلام باب من ابواب النحو وانما اتينا به هنا لان نعرف دلالات الكلام هذا ما يهمنا في اصول الفقر ان احنا نعرف هل الافعال تدل على العموم صام محمد يوم الاثنين هل معنى ذلك انه كان يصوم كل اثنين ما يهمني هنا أن أعرف ما هي الألفاظ التي تدل على العموم او تدل على الخصوص وما هي الألفاظ التي تدل على الاطلاق ده هو آتى بباب الكلام في أصول الفقه ليعرفك دلالات الألفاظ قال واصطلاحا اللفظه المفيد مثل الله ربنا ومحمد النبينا صلى الله عليه وسلم يبقى لابد أن حتى يكون الكلام صحيحا في الاصطلاح من التركيب والإفادة معا يا محمد؟ من التركيب والإيه؟ والإف... يعني ما بقى التركيب والإفادة؟ إنه أبقى من كلمة وإنه يفيد معنا في الإحكم صح كلام ده؟ صح كلام ده؟ صح كلام ده؟ صح كلام ده؟ إزاي صحنا ولانا؟ أنا تعريف للتركيب ده أنا لقد قلت لابد أن يكون مركبا ومفيد لازم يكون صح هو بقى تعريفه التركيب صح أو غلط أكثر من كلمتين أكثر من كلمتين يعني أقول كده تعريف التركيب أكثر من كلمتين قال وأقل ما يتألف منه الكلام إسماني او فعل واسم مثال الأول محمد رسول الله ومثال الثاني استقام محمد استقام فعل ومحمد ايه فاعل وقد تكون من كلمة واحدة لكن الباقي مقدر استقم اجتهد واضح يبا استقم والفعل ايه ضمير ايه مستدر هو انت ان شاء الله في انتحان النحو قال واحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد خبالك انه اخد عرف الكلام في في اللغة وفي الاصطلاح الكلام في الاصطلاح معنى اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه طب والكلمة معنى اللفظ الموضوع لمعنى مفرد محمد سعاد قديجة خاطمة أحمد واضح اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وقد تأتي الكلمة لكلمات ولجمل عديدة لقد سمعت اليوم في خطبة الجمعة كلمة قوية هذه الكلمة من الممكن أن تكون مد الساعة صح كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقوا او أشعروا كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيت ألا كل شيء ما خل الله باقيل وسم كل هذا إيه كلمة وضع معنا الحمد معنا الكلام في اللغة إيه معنا الكلام في اللغة أيها ملفز ملفز ملفز قال له ده تاريخه فين في التركه الثانيه طيب اما في الاصطلاح معناه الكلام الكلام لفظ الجلاله ده معناه في الاصطلاح بس وما معنى الكلمه في الاصطلاح اللفظ الموضوع لمعنى المفرد وغير مفرد بعض النحويين عرفها بهذا لان انا كما قلت ممكن ان تشمل ايه جملا عديدا صح كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمات والقول عام وفلمة بها كلام قد يؤمن معايا هم اربع حاجات الكلام والكلمة والكلم والقول والكلمة أربع كلام والكلم والقول والكلمة معايا حبي أبدا أبدا طيب نستبعين أول زر الله أكبر Oh All right. وقال واحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى المفرد وهي إما اسم محمد أحمد وما أشبه ذلك أو فعل ضرب قرأ فهم أو حرف من وإلى وعن وعلى وفي ورب وغير ذلك كل هذه واحد المفرد واحد الكلام كلمة قال فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن وهو ثلاثة أنواع يقول إيه؟ ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن محمد يدل على رجل اسمه إيه؟ محمد لكنني لا أشعر بزمن إيه؟ من خلال الكلمة بخلال ضربة أشعر أن هناك إيه؟ ضرب وكان في الماضي قال وهو ثلاثة أنواع الأول ما يفيد العموم ولم يقل والاسم معرب ومبني ما قال هذا ليه؟ لأنه يريد هنا فقط أن تعرف ما يدل عليه الكلام وما تدل عليه الكلمة أما معرب ومبني هذا بابه في علم النحو لا الصرف لا قال الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم صبولنا ولله ما في السماوات وما في الأرض هنا والذين تدل على الكل أي إنسان جاهد فيهديه رب العالمين لله ما في السماوات أما هنا إيه اسم موصول لله كل ما في السماوات وكل ما في الأرض خد بالك هو ياتي عناوين يعطي عناوين والا باب العموم سياتي باب الاطلاق سياتي باب الخاص سياتي إذا هذا اول نوع ما يفيد الايه العموم ما يفيد الاطلاق كالنكره في سياق الاثبات اكرم رجلا رجل نكرة واضح ولا هذا التعبير مثبت ولا من فيه يبقى نكرة في سياق الإثبات تفيد الإيه الإطلاق بخلاف النكرة في سياق النف فتفيد الإيه العموم طيب هنا يعني إيه الإطلاق أنا لما أقول أكرم رجلا وعندي مئات رجال هذه تفيد العموم على سبيل البدل يعني إيه أكرم رجلا الجنة دي افدت كل الرجال على سبيل البدل اما ان هذا او ذاك او هذا على سبيل الإيه؟ البدل واضح ولا اه بخلاف اكرم الرجال تفيد الكل على سبيل الشمول وليس على سبيل الإيه؟ البدل وليس معنى الفرق ما بين العام والمطلق معنا شباب لسه محمد؟ لا تاني؟ طيب هو جوي ايه؟ الاسم ثلاثة انواع اما ان يدل على العموم او على الاطلاق او على الخصوص اما ان يفيد العموم كالاسماء الموصولة وهو يعطي مثالا لا يريد الحر وبيعطي مثالا فقط وإلا تأتي معنى ان صيغ العموم سبعة منها ما يدل على العموم بما يدته ككل والجميع وطاطبة وكافة ومع شراء وما سبه ذلك فهو يعطي مثالا فقط على العموم الأسماء الايه؟ الموصولة والذين جاهدوا فينا الذين تفيد الايه؟ في كل من جاهد ولله ما في السماوات وما في الأرض تفيد ايه؟ أنه له كل ما في السماوات وما في الأرض ثم نوع ثاني الإطلاق, الإطلاق هناك فرق بين المصلق والعموم المطلق يفيد العموم على سبيل البدل اكرم طالبا فيفيد كل الطلاب لكن على سبيل البدل اما انكرم هذا الطالب او هذا الطالب او هذا الطالب فلو اتيت لطالب واحد واكرمته فقدن الثابت الامر واضح فلو قلت لك اكرم الطلبه فاتيت لطالب واحد واكرمته هل نفذت الامر لا لان اكلم الطلبه اي كل الطلبه لا مو لازم مع يعني الله لا اله الا الله الهنا نقيرا في سياق الايه الناس لكنها تفيد ابطال كل الهيه ثم أتى الاستثناء الذي هو من الخصوص ليستثنى رب العالمي واضح؟ ثم سبع صيغ سيأتي معنا ايه نعم كما ضربت لك المثال الآن وكذلك النكر في سياق الاستثام الإنكاري كاف؟ أعطيني الاستثام الإنكاريا في كتاب الله عز وجل فأنتم ومن اضلوا ممن يدعو من دون الله افادت دليل كل من يدعو احدا دون الله عز وجل هذا سئلت معنا المهم ان تفهم فوق الايه الامثله الموجوده وان تعرف ان الاسم هذا اما ان يدل على العموم او على الاطلاق او على الخصوص الى ان ياتي الابواب أو تأتي الأبواب المفصلة لهذا الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام أي الأسماء التي وضعت علما على مسماها كمحمد وكعمر وكعمر وما أشبه ذلك يعني خصوص مهما تفرى تفر فيقف عند حد مئة العدد مئة من العموم ولا من الخصوص طب مليون طب مليارات مهما مهمه النهايه ايه عند حد ايه معين قال والفعل اي نوع ما دل على معنى في نفسه واشعر بهيئته باحد الازمنه الثلاثه وهي اما ماض ك فهم او مضارع كيفهم او أمر كفهم هذه أقسام الإيه؟ الفعل إما ماضي وإما مضارع وإما أمر ثم يقول والفعل بأقسامه يفيد الاطلاق فلا عموم له صام زيد يوم الاثنين هذا لا يدل على الإيه؟ على العموم صام يوم وتنتيل المسألة لا يدل ذلك على أن زيد كان يصوم كل اثنين واضح طيب إلا بقرينة الفعل لا يدل على العموم إلا بوجود قرينة كان زيد يصوم يوم الاثنين فهنا أفادت عموم صوم الاثنين بجلبة إيه كان التي تدل على الاستمرار وهذا سيأتي معنا في باب الأخدار قال والحرف ما يدل على معنى في غيره يعني لن يظهر معناه من نفسه من لن نفهم من إلا إذا وضعت في سياق جملة كاذا ذهبت من البيت إلى المدرسة إذا هنا إيه ظهر معناها لكن في غيرها إلا لا تدل على الانتهاء إلا إذا وضعت في سياق جملة اذهبت من المدرسة الى البيت واضح طبعا اصول الثق مادة سهلة جدا عشان بس وصلاني ان البعض يستكي لكن هي سهلة مادة سهلة ولذيذة انت ممكن بس في الاول ايه تشعر بصعوبة وبعدم قلت مع المادة لننام ازاي مادة الثق انت مقبل عليها وعارف اصلا بقى يعني اصلا انت بتصلي فعندك اسئلة بتتوبى عندك اسئلة بتغتفل المعلومات اللي هي مجريدة او يعني ما قد يظهر من صعوبة المادة يختفي لأنك عندك إيه خلفية عن المادة لكن أصول فق الشيخة بصحاك لما تعد بيكلم في أصول فق عن ننظر الأخه يقول لك إحنا نشتاهمين حاجة معي فعليك فعشان المادة أصلا إيه فكاد قال يتكلم فيها أحد تشعر بيه بصعوبتها في الأول كان يسمون في المعهد بقى كان الاستاذ فتحي الله يرحمه درس فيه يعني كتاب الوجيز يقولون هكذا الوجيز في علم التعجيز وليس الوجيز في أصول الفقه معايا لكن ان شاء الله الماده تذلل بتفره المذاكره والمضارسه للماده نعم لماذا يفهم يدل على الحرف والاستقباه قال والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه أي ومن الأحرف الواو وتعثي عاطفه إن الصفى والمروة من شعائر الله إن الصفى و عطفت المروة على الصفى تكلاهما من شعائر الله عز وجل فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحف الواو جاء محمد وعمر الوهاد تدل على ان عمر اشترك في الحكم مع محمد وماذا او ما هو الحكم المزيد جاء محمد وعمر تفيد ان محمد وعمر قد جاءوا قال ولا تقطب الترتيب ولا تناسيه الا بدليل يعني ما اقدرش اوليه ان محمد جاء اولا لا أقدرورواي أن محمد إيه؟ جاء لكن أولا ولا عمر أولا ولا أحمد اولا هذه تحتاج إلى دليل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها وال... إلى آخر الآية هذه الأصناف الثمانية ما أقدرش أقول إيه لا انت لما تطلع زكاةك تصل للفقراء الأول فإن لم تجد فقراء أعطي لمن؟ للمساكين فإن لم تجد مساكين أعطي العاملين عليه ما أقدرش أقول كده أنا بهذا أستدل بأن الواو تدل على الترطيل طيب لابد هذا من إيه؟ دليل خارجي واضح؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم فقراء فعليكم بالمساكين؟ ما قال هذا؟ فيدل ذلك على جواز أن تعطي زكاتك للمساكين وأن وجد فقراء فهمين؟ فهمين؟ الواه هذه لا تدل على الترطيب ولا تنافيه إلا بدليل بمعه بأوه أنا أقول هنا إنما الصدقات والفقراء والمساكين هي الحكم هنا أنت مخير أن تعطي الفقراء والمساكين معي لكن مخير هذه بعض العلماء قاله لا يجوز لك أن تقسم زكاتك على اصناف الثمانيه فهنا خيارك اما ان تعطي زكاتك كلها للفقراء او ان تعطي زكاتك كلها للمساكين لكن هذا لابد له من دليل والا فالاصل جواز اعطاء الزكاه لكل الاصناف الثمانيه واصله هذا بثلاث لا يخيفكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يخيفكم بما عقدتم الايمان فكثرته اطعام 10 مساكين فكثرته اطعام اسرهم ساكن او او كسوتهم او ايوه طب ما لك ان تتزوج امراتين او او تتزوج ثلاثه لادنه حارج الايه واصله زي ما قلت كده ما اقدرش اقول هنا ايه ان انت انما صدقات للفقراء والمساكين هنا او هنا بتفيد الايه التخير طب ما انا قلت هنا او بتفيد التخير لذليل واصلة ان الصفر المروة من شعائر الله هنا اقول لك ابدأ بالصفر طيب لماذا ممكن ان تقول لي طب ما انا ممكن ابدأ بالايه بالمروة لانك بتقول ان الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه صح أقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من حديث جابر لما جاء عند وقال وقرأ قوله تعالى إن الصفة والمروة من شعائر الله فقال أبدأ بما بدأ الله به فارتقى على الصفة يبه هنا أتيت بالترطيب لإيه لدليل <تصفيق> الخمر والمسكر افضل من الالبان مش في في ايه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام يربي الثوم يربي الثوم من عمل الشيطان اليد الحكم هو الاشناب ولا شكم ال... شكم الحكم الخمر حكم ال... هذا محرم ده بدلاله ده حكم الامر فاذنبوه ده حكم واحد كل واحد حكمه على حاجة. الخمر جاب ما يترتب على فعل هذا المنهي عنه طيب هذا ننظر لبقيه الادله اتي الخمر واجمع الادله اشوف هل فيها جلد ولا لا وهكذا نعم في الايه يحرم عليك ان تشرب الخمر وان تستقصم به الاذلاء تلعب الميسر أن تلعب الميسر وما تبايد ذلك ليه؟ لأن كل الآية أتى فيها النهي في النهاية به تجتنبوا طيب مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغفلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين نعم طيب الآن هل انا أستدل على ترتيب دلوا أستدل بها أين الدليل للتنويع الدليل فعلا نبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضا ايه مرتبه ايضا هنا الرب العالمين ذكر الممسوح بين المغسولات فاغسلوا وجهكم وامسحوا و فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم الراس فرضوا الايه المسح ورجلكم الى الكعبين والرجل فرضوا الايه إذا الله عز وجل أدخل ممسوحا بين مغسولات وهذا ينافي البلاغة فالعرب لا تقطع النظير عن نظيره لا تقطع الشبيه عن شبيهه إلا لفائدة والشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال الفائدة هنا هو وجوب الايه الترفيه معي إذا هذا الايه نعم قال العلماء وأرجلكم هذه تدل على أن الرجل تمسح إذا وضع عليها الخفات هذا تأويلهم قال الفاء يعطي مثالا آخر الفاء وتأتي عاطسة فتفيد اشتراك المتعاطسين في الحق مع الترتيب والتعقيد وتأتي سببية فتفيد التعليم طيب الفاء جاء محمد فعمر عطفت مجيء عمر على ايه على محمد مع الترتيب ان محمدا جاء اولا ثم جاء من عمر كما قوله وتعالى فانجيناه واصحاب السفينة طيب دي علاقة بله احنا كلم به الواف مع ذرة ونادى نوح ربه فقال ربي إن نبني من اهلي ونادى نوح ربه فقال يبقى نادى ثم قال طيب مع الترتيب والتعقيب هناك فرق بين الترتيب والتعقيب فزوجا فولد له ممكن هنا ولد له بعد ستة في أشهر. حالة. لا يشترى في نفس الوقف ألم ترى أن الله ألم ترى أن الله أنزل من التميمان فتصبح الأرض مخضرة هو هل الماء ينزل فتخضر الأرض ولا تظل مده لكن من وقت نزول الماء ويحدث الإنبات في الأرض لكن لا يخضر إلا بعد فترة من وقت, تز... من وقت ما تزوج حدث الحمل لكن لم يولد له إلا بعد فترة وتأتي سببية ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي أن ما قبلها سبب لما بعدها أن الطغيان كان السبب في أن يحل الغضب من الله عز وجل عليه قال اللام الجارة <تصفيق> نعم جاء محمد بن هذا يوحي بأن محمدا جاء اولا ثم عمرو لكن التعقيب في كل شيء بحسبه ممكن يضل فتره الى ان يحدث الامر تزوج ولد له ممكن يضل ايه سته اشهر نعم سنه أي نعم يفيد التعقيب كل شيء بحسبه كل شيء بحسبه كما قال ابن عشان في مغني اللبيب عن كتب العاري لا ليس بسر أن يكون زمن معي ألام الزارة ولها معاني منها التعليل تحب محمدا لإيمانه ألام هنا تدل على التعليل احب تزيدا لأنه مؤمن التمليك هذا المال لك هذا البيت لمحمد الإباحة لزيدا أن يصلي الناسلة جالسا مع القدرة على القيام على الجارة خبلك أنه هو يميز اللام الجارة هناك لام غير جارة لام الابتداء لام التوكيد عشان كده يميزها فيقول لام الجارة وكذلك على الجارة ولها معاني منها الوجوب عليك أن تصلي العشاء عليك أن تتوب إلى الله عليك أن تسجد لربك هذا يدل على الإيه؟ على الوجوب وان كان هو ذكر إيه؟ طرفا من الأحرف وطرفا مما تدل عليه هذه الإيه؟ الأحرف وإلا فإن كل حرف من, من هذه الأحرف له استعمالات خلاف هذه الاستعمالات يعني أفرادها ابن هشان في كتابه مغني اللبيب عن كتب العريب وكتاب قيم أي حرف تريد أن تعرف معناه فعليك به هذا والله تعالى أعلى وأعلم وبذلك الله خير